اهدنا الصراط المسهقين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. وقال الذين لا يردون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استقبلوه في الرونق شيء واتسعا كبيرا يوم يرون البلاء كتلابشرا يوم عيد للمجرمين ويقولون فيران محذوره وقد ابنا الى ما يامرون من املهم فكاننا فباء امنا هغى اصحاب الجنه يوم خير مستقر واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا المنك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين أسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني, ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلك ليس مهيلا اتخذت لهن خليلا لقد اظل لني لقد اظل لني ذكر وكان الشيطان وكان الشيطان للانسان قدولا وقال رسول يا ربي ان قوم استخذوا هذا قرانا مهسورا وكذلك جعلنا اليك لنبي ادوام من المجرمين وكفى بربك هانم يوم ونصرا الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله يا رب العالمين ربنا يرحمنا ويرحمن يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الذين كبروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا ولا يأسونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تسيرا الذين يحشرون على أبدوههم إلا جأنما أولئك شروا من مكانهم وأضلوا سبيلا ولقد آتينا أموسى الكتاب وجعلنا معه أخاه آرون فقل فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوما وحلا ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم جنات آية وأعتذنا للظالمين عذابا أليما وآدم وتنود وأخحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر الشوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرتون نشورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبذ وإياك نستعين إذن الصراط المسكقين صراط الذين أنعمت عليهم قيد المغضوب عليهم ولا الضال لا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعد الله رسولا إن كاد ليفجنا أن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أرضهم سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو هو أفأنت تكون عليه وكيلا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ مِن نَّاسٍ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَلَنَائِمٍ بَلْ هُمْ أَصْحَاءٌ سَهِيرًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَضَيْنَاهُ إِلَىٰ وَقْتٍ مَّعِينٍ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وهو الذي أنزل يا حبشر بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً مطهراً لنحيي به بلدة بلدة ميته ونحييه مما خلقنا أنعاماً وأناس كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذلكوا فعبى أكثر النار إلا كبورا ولو شئنا لبعثناه كل في قرية نبيرا فلا تقع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا المنظرات وهذا بلك الرجاج وجعل بينهما بغزقا وحجرا ميزورا وقدم وحجرا, وحجرا محزورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الله أكبر الله أكبر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 ويعبدون من دون مَا ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكاثر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا أبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وترجع لحمده وتبابه بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في شثة أيام ثم استوى على الأرض الرحمن فسلبه خبيرا وإذا قيل لهم السجون الرحمن قالوا وما الرحمن أدس لما تعمرنا وزادهم نفورا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر سبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها شراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله أكبر, الله أكبر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 والذين يمسون على الأرض هونهم وإذا خاطبهم مجاهدون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدهم وقياما والذين يقولون ارض نصرف أن أذاب جهنم إن أذابها كان غراما إنها ساءت مستقربا ومقاما الذين اذا انبحوا لم يصدقوا ولم يكذبوا وكان بين الالهيك قواما والذين لا يدعون مع الله الهه لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقاه عذابالاظلم له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ لَا يَرْكَبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَحْطًا وَالَّذِينَ لَا يَؤْلُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يَنَالُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِي يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي فقد كذبتم فسوف يكون نزاما الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر, أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الظهيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آه آه آه قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لأن تباقع النفسك أن لا يكونوا مؤمنين عليهم من الشماء آية فضلت آلاقه لها فاضين وما يأتيهم من ذكر من الظحمن مفتد إلا كانوا أموردين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يجتهدون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل جوب كبير إن في ذلك لآية وما كان الرومين وان ربك له هو العزيز الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط الرسك فيهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين وإذ نادى ربك المساء لك القوم قَوْمَ قوم برعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لشاني فأرشل إلى هارون وَلَهُمْ عَلَيْنَا يَدٌ ظَهِرَهَا خَافُوا أَنْ يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا سَأَذْهَبُ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَاتِ الْأَوْن فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدَهُ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتْكَ الَّتِي فعلت قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففردت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة أن أبت بني قال فرعا وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم قال لمن حوله ألا تستمعون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 فألقى أخاه فإذا هي دعبان مبين ونرونت آيته فإذا هي بيطاء للناظرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قال الملي حوله إن هذا لساجر أليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسهده فماذا تأمرون قالوا أرجعوا أخاه وابعث المدائم هاشرين يأتوك بكل سحار أليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لأن لنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعونا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المطربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وإتيهم وقالوا بإزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى أطاعه فإذا هي تلقه ما ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنا قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم الشهر فسنوف تالمون لا قص ان ايديكم واخذكم من خلافه ولا اصلبنكم قالوا لا الضير ان الى ربنا منقلبون إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فأرسل فدعون في المدائم حاشدين إن هؤلاء لشردمة قليلون وإن لنا لغائضون وإنا لجميع هاذرون فأخرجناهم من جنات وأيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمال قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما أي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اصدق بأصاك البحر فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه ثُمَّ أغرقنا الآخرين إن في ذلك ناية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو الأزيز الرحيم واتل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها آكدين قال هل يسمعونكم إذ تبعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا باعنا كذلك يفألون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم عباؤكم الأقدمون فإنهم أدو إلا رب الآلمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مبضت فهو يشين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هذي حكما وألحطني بالصالحين واجعل لي بسانة خسق في الآخرين واجعل لي من ورجة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تغزني يوم يبعثون يوم لا ينفع ولا بنون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين <تصفيق> وأذلبت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكك فكبكبوا فيهاهُغااوون وَجنود إجللي سعجمعون قالوا وهُم فيها يهيتخافمونة الله قال وَهُم فيها يتخاءت قال وهُم فيها يَخصمون تَله إن ك لَ الضلان المبين إذر سوّكُ بغبّآين وما أضلنا إك المجمون فمَا لنا مشافئيد. ولا صدي من حميم فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين ان هذ ذلك لايته وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم الله اكبر الله اكبر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 وَمِنْ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَسْتَغْفِرُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأغزلون قَالَ وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما آب طارد المؤمنين إن أنا إلا نذيرون ويكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ولجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون عاد الباقين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم كذب تعاد للموسى اذ قال لهم اخوهم هود الا تستقون ان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 ذٰلِكَ يَوْمٌ عَظِيمٌ ۚ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَأُوعِذْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ وتلحثون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض جاء بي آيات إن كنتم من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب فاتقوا ملوط المرسلين إذ قَالَ لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلقين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم تفترون أتأتون الذكران من العالمين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 لنه هو اهله الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَسْتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون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 ولا تبختم مات أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مستدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر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 جَنَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ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 قَوْمِيَ إِلَّا لَهَا مُنذِرٌ وَكَمَا وَمَا كُنَّا غَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَلَى جَمْعٍ لَّمَعْذُونٌ فَلَا تَدْعُوا تكون من المعزمين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرك فقل إن وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على أن تنزلون يَنتَصِرُونَ وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ الله الله أكبر الله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 وعطى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم, سآتيكم منها بحبر أو آتيكم بشهاب عنقبة لعلكم تصفلون جاءَ بِقَرصٍ عَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي اللَّهِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ انها جانن ولا مدبر ولا هدبر ولا يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا تخرج بيضا يَا خَيْرَ وَمِذِيم إِيَّاكَ نَعْبُدُ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 وَالْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَى أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ أعذبن له عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأسيني أو ليأسيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحق بي وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي ألقي إلي دَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُنُوقُهُ قَالُوا نَحْنُ أُنُوقُهُ وَأُنُ بَأْسَهُ شَدِيدٌ وَالأَمْرُ إِلَيْكَ فَأُقْرِئْ مَاذَا تَأْمُرُ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً فَأَهلهَا أَدَِّ وَكذَلِكَ يَخَلُون وَإِني موسِلََةٌ إلَْهِ بهَدَِّّةِ فَنغ فَنابَِثُم بِما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدر الصراط المستقيم صراط الذين أدعمت عليهم صراحون فَلَئِن يَرَكَ الذى اليك ظرفك فلم ما راه مستقرا عنده قال هذا من قدر ربي ليبلواني ليبلواني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۚ هَلْ نَكِرُوا لَهَا عرشَهَا أَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ إِلَيْهِ كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ فَلَلَّهُ ذُخْرُ الصَّرْحِ فَلَمْ وحسبته نجدا وكشف السطاء علينا قال انه صرح ممرد من قوارير قال رب اني ظلمت نفسي واسلمت معت ليمان واسلمت مع العالمين الله الله حكمه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً ألعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَئِنْ تَسْتَغْفِرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ معك قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ كان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لبيتا له واهله ثم لنقولا لوليه, لوليه ما شهدنا بهك اهل وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ أَنَّ دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتَنكِبُ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية إن في ذلك لقوم يعلم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 مُلْيْن وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً من جواب قومه الا ان قالوا الا أن قالوا المنذرين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما له يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن الصراط المستقيم ريق <تصفيق> اذا وقض ومن شرع النفثات في العقد ومن عليهم غير المغروب عليهم ولا الله علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صلعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا, لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا <سؤال> اللهم انك عفو أن تحب العفو فاعف عنا اللهم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك أن تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة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 ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إلا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من فقطك ومن النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من فزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين وعليك بأعداء المهنة والدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخار وخاءاً وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولدنا في امورنا اللهم وفق امامنا وولي امراؤنا لما تحب وترضى وخذ خاطرنا تهليل البر والتقوى وارزقنا بطانة الصالحة الناصحة التي تدلنا على الخير وتعيننا عليه اللهم وفق جميع ولاة امور المسلمين للعمل به حسابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم کن لإخواننا المستضعاتين في كل مكان اللهم کن لهم ناصرا ومعينا اللهم کن لهم سلاما معينا اللهم كلهم لهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا اللهم كن يا قوي ويا عزيز اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم مرحم موتانا موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعادهم وعفو عنهم وأكرم نذنهم وأس chuck مزق لهم وغطهم بالماء والسلز والبرب وغطهم من الزموب والخطايا كما ينقى أولاب من الزنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما أطار إليه اللهم اغفر لي والدينا. اللهم ارحم والدين اللهم اغفر لهم وارحمهم كما, كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحم كما ربونا صغارا وارزقنا درهم يا رب العالمين اللهم اغسر لي إخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وفراننا وخالاتنا وجميع قراماتنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ونبي المسيئين منا للمحسنين ولا تردنا قائدين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبتمينك لا نخصي ثلال عليك أنت كما أتليك على نفسك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.